بُوكتو. Like تسعة عشر. تسعة عشر. <تسعة> <تسعة> <الكويري> في المطبخ. في المطبخ. <تسعة> شو <عشر> عندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ كيون في كويري هدية. ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ تبي كويراس الكهرباء أو غازه؟ أطبخ بالكهرباء أو بالغاز. أطبخ بالكهرباء أو بالغاز. شو مين ترانشولاتسي بوين هل اقطع البصل <تصفيق> هل اقطع البصل شو مين سنشليغو لاتير بون هل اقشر البطاطس <تصفيق> <تصفيق> هل اقشر البطاطس شو مين لاغول السلاتن هل اغسل الخس هل اغسل الخس كي استاس لا <لغلاسوي> اين الاكواب اين الكبايات كي <يستس لفزارو> اين الاطباق اين الصحون كي <يستس لمنجلارو> أين الملاعق والسكاكين اين الملاعق والسكاكين شو هوس مالفيرميلون عندك فتاحه علب أعندك فتاحه علب مالفيرميلون عندك قناني عندك قناني عندك مفتاح للفلين عندك مفتاح للفلين شوفي كويراس اتطبخ الشوربه في هذا القدر اتطبخ, في هذا القدر؟, أتطبخ في هذا القدر اتقلي السمك في هذه المقلاة السمك في هذه المقلاة Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradro stilo te il hudor a hehiŝja te l على هذه mi preparas la tablon ena u žezutawileta ta sufra ena u لا هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل